بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ونصل الى إلى المشهور منهم ثبوت الخمس ويقصدون بالأراضي المفتوحة عنوتان الأراضي التي أخذت بالسيف أو البلاد التي أخذت بالسيف على اثر هجوم المسلمين على الكفار وفتحهم للبلاد ومعروف أنهم يسمون الأراضي العامره بال بالمفتوح عن وثا، وليس الأراضي خربة أو الأراضي با ذيك يقولوا مثلا أنها من الأنفال أفرضوا، وليست للمسلمين حتى أنهم فسروا طبعا سهل الخصوصيات الآن مو محل بحثنا، فسروا. غير العمران الموجود في الروايات اللي راح نقراها ان شاء الله قالوا هذا المقصود ما يصير مو المقصود الصحراء القاحل فان ذاك من الانفاذ للامام انما المقصود بذلك الأم الامره التي خربت فاهملت هالشكل بقت هي كانت لكنها خربت يعني رجعوا أن يفسروا الروايات بالتفسير وعلى خلاف ما يتبادر إلى الذهن من الإطلاق في الروايات على كل حال هل جوانب, جوانب كثيرة تحتاج إلى بحث الآن بحث ما مو هذا فلنقتصر على القدر المتيقن فعلا الاراضي العامره عمرانا بشريا هشك اللي يقولون يعني حتى العمران الطبيعي كالمرا كالغابات ما يقبلون ما يفترضون أنها تعتبر من الملك للمسلمين انما تلك ملك الامام فسوف يقول الاراضي العامره عمران طبيعيا واخذت بالسيف هل فيه خمس او لا هذا موضوع بحثنا اختلفوا فالاختلاف غريب انشقوا أصحابنا رحمهم الله إلى شقين وقيل أن المشهور هو تعلق الخمس بها قيل هكذا من شاء هذا الاختلاف؟ اختلاف النصوص الروايات مما فيها الآية الآية هم واعلموا أن ما غنمتهم هذا هم لجملة النصوص النصوص سواء بل والسنة. وسنة فمثلا يجعلون الآية لصالح ثبوت الخمس بأعتبار أن الآية مطلقة واعلموا أن ما غنمتم من شيء خب غنمنا الأرض فان الخمس المهم في المقام أن نبحث النصوص نصوص الطرفين النصوص التي يستدل بها على عدم الخمس والنصوص التي يستدل بها على الخمس ثم نعقد مقايس بين النصين. لكي نرى ما هي النتيجة. النصوص التي يستدل بها على عدم الخمس نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. اولا النصوص التي تدل على عدم الخمس بما يشبه العموم. بل ولعله أقوى من العموم أيضا أشبه شيء بالنص هذا ما أقول نص على كل يمكن واحد يخصصه لكن أشبه شيء بالنص هذا قسم والقسم الثاني وهو الأكثر المطلقات والتي منها الآية المباركة أعلم أنها مغنبت أما القسم الأول وهو ما يكون لما يشبه العموم أو ولعله أقوى من العموم فأنا وجدت له روايتين سقط وحد بالفحص يحصل على أكثر من روايتين ما أدري أنا بقدر ما فحص وجدت له روايتين الرواية الأولى صحيح محمد الحلبي الوسائل باب واحد وعشرين من عقد البيع وشروطه الحديث الرابع محمد بن الحسن لإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي هذا صحيح, صحيح, صحيح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته السواد تعلمون إلى معنى لغوي عام وإلى معنى اصطلاحي مصطلح وهذا الاصطلاح جرى يعني بدءه كان في زمن عمر بن الخطاب حينما فتح العراق معناه العام ارض السواد يعني الأرض المخضر هذا المعنى العام للسواد لكن صار شبه علم على أرض العراق أو على الأقل على القسم المخضر من من أرض العراق، ما على أرض العراق أقصر القسم المخضر من أرض العراق باعتبار ما يقال في تاريخ المسألة أن عمر بن الخطاب فتح العراق بالجيش والجيش حينما دخلوا. وحينما واجهوا ذيك الأرض الملتفة بالأشجار والأثمار والقمران الشجري قالوا أنه التعبير أنا كاتبه ورأوا الكفاف أشجارها سموها سموها السواد. فهنا في هالرواية السؤال ينصب على هذا. السؤال ما منصب على كل سواد. هذا السواد إشارة إشارة إلى هل اللي كانوا يسموا بأرض السواد وهو العراق أو قل المخضر من العراق السماء دي كل العراق في هالمناسبة كانوا يسمونه سواد أو المخضر منها. ما منزلته يسأل أن السواد سئل أبعب الله عن السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده إلى آخر الرواية أنا ماريد أقرأ كل الرواية رواية موجودة في البسائل طالعوها باب 21 من عقد البيع وشروطه لحسب طبعة أهل البيت يصير المجلد السابع عشر بل صفحة ثلاثمية الحديث الرابع هذا هذا اللي أقول يشبه العموم أو أظنه أقوى من العموم وذلك لأن كلمة السواد هنا أشبه شيء بالعلم كانما صار صاير علم للقطع المشخص المعين المحدد بداية ونهاية من الأرض من أرض العراق أو كل العراق سمعت فحينما يقول هو للمسلمين هذا ظاهره أن هذا الشيخ الشيء المشخص المحدد للمسلمين بعد خمس ما, ما يقول أربعة أخماس للمسلمين وخمس للإمام مثلاً إنما للمسلم فظاهره قويا نفي الخمس هذه رواية والرواية الثانية التي وجدتها بهذا المضمون رواية أبو الربيع الشامي أظن الباب الحديث الخامس وعنه يعني محمد بن الحسن بإثنانه عن الحسين المسعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبو الربيع الشامي هذا سنده إلى الحسن بن محبوب لا شك في صحته يبقى خالد بن جرير فأبو الربيع الشامي خالد بن جرير ينقل الكشي رحمه الله عن العياشي رحمه الله قال سألته علي بن الحسن ابن فضال يعني علي بن الحسن بن فضال عن خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن محبوب يقول سألته هذا خالد بن جرير شنو من إنسان الذي يروي عنه الحسن بن محبوب فقال كان من بجيلة وكان صالحا هذا كان صالحا كلمة كان صالحا لو يصدر من إنسان عادي أنا أقول فلان كان صالحا قد يحمل على مجرد مدح خشعت أدمي كان حتى لو يصلي ويسمعني الالتزامات الأولية إذا عنده نقول كان صالحا قد, قد يفسر هكذا لكن حينما يصدر من رجالي يعني من رجل شغلته تمييز الرجال وتمييز الروايات مثل شخص من قبيل علي بن حسن بن فضال الذي هو واقع في سلسلة الأبحاث الرجالية وفي سلسلة الأبحاث السندية حينما يقول كان صالحا لا شك أنه يفهم من هالكلمة التوثيق بلا شك فإذن مخالد ابن الجارير حمثقة ما بي مشكلة يبقى أبو الربيع الشام أبو الربيع الشامي نص على توثيق ما موجود إلا أننا وفق مسلكنا الذي مكتحناه في بعض أبحاثنا من أن الثلاثة أولئك الثلاثة يعني ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي لا يرون ولا يرسلون إلا عن فقه وفق ذاك هذا أبو الربيع الشامي نقدر نصححه وذلك لأن البزنطي في بعض الروايات روا عنه خب هذا من ناحية السمك من ناحية الدلالة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشتري من أرض السواد شيئا هم هم هذا علم بعد اشارة الى ذاك هم يقول لا تشتري الارض المخضرة مو يشي ما اكوحكم انه لا تشتري الارض المخضرة يقول لا تشتري من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فانما هو فيء للمسلمين هذا الشهد على هذا انما هو فيء للمسلمين هذا ظاهر الظنيف ده يرجع الى علم او الى ما يشبه ان يكون علما وهو أرض الثلاث يقول هذا فيقول للمسلمين هذا ملك المسلمين بعد تقييده وتخصيصه بأربعة أخماص ونقول أربعة أخماص من للمسلمين والخمس الآخر لا خب هذا خلاف الظاهر جدا يعني أنا أقول أشد تقييده هنا أضعف حتى من تخصيص العمومات اللي العمومات هو إلى دلالة وضعية. هذا اشد من ذلك لأعتباري شبه عالم فقط بعباره إلا من كانت له ذمه إلا من كانت له دم شنو معنى لا تشتري من أرض الصواب شيئا إلا من كانت له ذمه فإنما هو فيقول للمسلمين هذا بيه نوع من غموض هالجملة وذكر من قبل البعض بشأن هذا الجملة عدة احتمالات لكن نحن الآن ما يظهر من إجمال هالجملة عدة احتمالات منها مثلا يقال أنه إلا من كانت له ذمه يعني إلا إذا كانت تلك الأرض بيد ذنيا ملتزما بالجزية فما دام ذاك ملتزم بالجزية يحل له يحل له ارضه ويحل له بيع ارضه تعال انتو اشتري افرضوا هذا الشكل معنى او انه البعض يقول الا من كان له ذمة يعني المشتري اذا الى الذمة يقصد يعني اذا هو مستعد أن يأخذ, ان يأخذ على ذمته وعلى عاتقه خراج المسلمين يأخذ هذه الارض لكن ينضي خراج المسلمين ما مرح يتحاشى عن انضاء خراج المسلمين خلشت المشكلة ويدفع خراج المسلمين على كل دي. بس هذا بأي شكل من الأشكال انفسره ما يأثر على حديث لا في حديث لا نقول هذا ظاهر بظهور قوي أكثر من العموم الذي يقال أنه ظهور لفظي ويجعل أكبر العموم يجعل عادة أقوى من الظهور الاطلاقي لأن ظهور الإطلاعي يكون بمقدمات الحكمة بينما العموم يكون بالواضح هذا أقوى من ذلك باعتبار أنه لا يشير إلى علم اسم معين هو أشبه أن يكون علما لقطعة مشخصة محددة من أولها إلى آخرها هذا والطائفة الثانية ما يجعل اطلاقا. بس يعني الظهورة مو بها لعلها قابل التقيد. والاطلاق يقبل التقيد مثلا. وذيك روايات عديدة اكثر من هذا. هذا أنا ما لقيت إيرهاتين روايتين بيه، لكن ذيك روايات عديدة يقال أنها بالإطلاق تدل على أنه لا خمسة في في عبد خراج. وتلك ما يلي المقدار اللي أنا أثرت عليه هم ما فحص فحص مستعد بس المقدار الذي أثرت عليه في مطالعتي. ما يلي أولا رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيان هذه الوسائل باب 72 من جهاد العدو بحسب ما عندي من طبعة آل البيت يصير المجلد الخامس عشر 72 من جهات العدو الحديث الأول من الباب محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيان عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر جميعا قال ذكرنا له الكوفة هذا الحديث مضمرة بس خب المحققون عادة أثبتوا أن الاضمار لا يظهر يعني هؤلاء كانوا أصحاب العلم وظاهر تعبير حينما يقولون ذكرنا له يقصدون صاحبهم الإمام عليه الله والسلام الذي كانوا في عصره ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال الإمام أجاب هذا مثل ما قلت لكم هذا بالاطلاق مو بالنصوصية وان كان السؤال عن الكوفة والكوفة جزء من العراق لكن الجواب ما مخصص بالكوفة مطلق يقول ما قال عليه السلام من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقي بالسماء والانهار يعني مقصود زكا يؤخذ من العشر ونصف العشر مما كان بالرشاء يعني القسم الذي سقيه بال بالدلوة والحبال ذاك الوقت كان مرسوما عن طريق الدلوة والحبال الرشاء يقصد بالحبال هذا نصف العشر عليه زكاة نصف العشر واللي سقيه بمصب السماء والأنهار قشر وما لم يعمروه منها هذا الذي يقول عليه هذا طوعا ما لم يعمروه منها هذا هو فقبله من من هذا هو هذا القسم المسلمين القسم اللي هذا لهم ليس عليهم لك هذا المسلمين من الزكاة أكثر من هذا ليس عليهم أم بالي يعتبر أنهم هم, هم مسلمين أصلاً طوعاً فما عليهم إلا ما على المسلمين من أذكر وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره طبعا أخذه الإمام مو مقصود يعني الإمام يملكه لا حتى لو كان اعتبرنا ملك المسلمين خب أمره بيد الإمام يعني الإمام باعتباره ولي المسلمين أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين يعني لم يكن عرض بين قوله وكان للمسلمين وبين قوله أخذه الإمام هو للمسلمين بل الوالي منه الوالي الإمام ويقبله ممن يعمره يعني ينضي الأرض بخراج يقبله UB هذا ينضي بخراج ممن يعمره ينضي إلى واحد يعمره ويدفع الخراج، فيصير على هذا الذي يأخذ الأرض يصير عليه شيئان يصير عليه عُشر ونصف العُشر هاي زكاة، حينما ينتج هو عليه و وإضافة إلى الزكاة عليه الخراج، لأن الأرض تعتبر أرض خراجية عليه الخراج المقدار الذي الإمام يتفق معه فتقبلوا ممن يعمره وكان للمسلمين وكان للمسلمين فتقبلوا ممن يعمره وكان للمسلمين هذا هذا للمسلمين والخراجه يكون للمسلمين هسه ايش كثر ما وافق صار موافقة بين بين المتقبل وبين الإمام وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر هذا بعد ما قال هذا للمسلمين هذا ل ل هذا الزكاة ل لمستحاتي الزكاة وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة أو سق شيء من الزكاة هذا رجوع للزكاة خوب إلى هنا هذا مو محل بحثنا يعني إلى هنا هذا كلام في الأرض التي أسمى عليها أهلها طوعا مو محل بحثنا كان ما أخذ بالسيف يعني ما يكونوا ما فتح عنوة يقول عليه السلام بعد ذلك لما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام طبعا ذلك الإمام أشبه ممقصود يعني ملك الإمام وإنما أمره بيد الإمام وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قباله الأرض إلى آخر رواية رواية مفصلة يقوها بالكتاب هنا هذا نصوصية بمستوى الروايتين الاولتين ولايتين ما بيها يعني ما جايب فالكلما لي تكون علما او بمنزلة العلم لكن على الاقل مطلق ما اغذف بالسيف ما اغذف بالسيف كله يتعامل معه هكذا معاملة مو أربعة أخماس وخمسه للإمام لا مختفى الإطلاق أنه لا خمسة فيه هذه الرواية رواية طريفة لطيفة بس مع الأسف عيبها أنه علي بن أحمد ابن أشيان هذا عيب محمد بن عقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وآحمد بن محمد بن أبي ناصر كلهم فقهات ما عدا علي بن أحمد بن اشيم علي بن أحمد بن اشيم الشيخ الطوسي قائل عنه أنه مجهول من ما مجهول يعني ما نص لا على توثيقه لا على تطعيفه مجهول هذا هو العيب السندي لهذه الرواية عندئذن هذا العيب السندي يعالج كالتالي وهو أنه من حسن الحظ أن هذه الرواية لها سند آخر لكن السند الآخر هنا في الوسائل صاير الرواية الثانية من نفس الباب نفس الباب الرواية الثانية وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى بفرق أن النقل الأول الكلين ذاكرة عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى النقل الثاني الشيخ الطوسي ذاكرة طبعا الشيخ الطوسي هم ذاكر النقل الأول ناغل عن الكليني وهو هم عند سند اخر ما إلا علاقة بالكليني يقول بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نفس أحمد بن محمد بن عيسى اللي كان هناك عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر أهنان بن أحمد بن أشيام سقط وموجود يقول عن احمد بن محمد بن ابي نصر صفوان هم سقط يعني هناك قال عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى و بن محمد بن ابي نصر يعني صفوان و ابن ابي نصر في ارض واحد لكن ابن اشيم ينقل عنهما معان هنا فيها النقل لا بس ينقل عن احمد بن محمد بن ابي نصر ورأساً أحمد بن محمد بن عيسى ينقل عنه بعد ما يجي ياخر من ابن أشيان فتنتهي المشكلة السندية قال ذكرت لأب الحسن الرضا الإضمار هميناء بعد رايح ما يقول قلت له ذكرنا له وإنما يسمي الإمام ذكرت لأب الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما صار به أهل بيته فقال العش ونصف العش على من أسلم طوعاً تركت أغرب في يده وأخذ من العشر ونصف العشر فيما عمر منها أو عمر منها ولم يعمر منها أخذه وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أسق إلا أخذ رواية تقريبا نفس المضمون إلى أن يقول وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى إلى آخر المظمون من هنا هذا من حسن الحظ ان هو يصير قد تام بهذا المبنى، إلا أن هذا الكلام يتوقف على أن نحتمل ولو احتمال اي احتمال عقلاي احتمال عرفي أن نحتمل. انهما روايتان يعني أن نحتمل ان أحمد بن محمد بن عيسى مرتين راوي الرواية مر مثلا راوي على احمد الى ابن اشيا علي بن أحمد بن اشيا وسمع الرواية عن ابن اش من ابن اشيا ابن اشيام نقل له عن صفوان و البزنطي في عرض واحد بعدين مثلا قاله أروح أسمع منهم بعد شيخ سلي من أشياء فرايح إلى البزنطي فقط صفوان ما كان موجود ويا وس وسمعه مرة ثانية فكتب الرواية مرة ثانية إن كان هكذا هذا ينفعنا الرواية الأولى سقطت السنة فلتكم ناخذ الثاني ممشكلة ولكن بقيت البعض يحتمل يقول يحدث يقول نحن بطرينة وحدة السنة ووحدة المضمون نحدث أنها رواية واحدة رواها الكليني ورواها الشيخ و من قلم الشيخ سقط إذا لو فرضنا أنها رواية واحد واحدة ليس روايتين بقرينة رحدة السند ورحدة المضمون فالنتيجة أن هذا ابن أشيام سقط من قلم الشيخ خطأا بدليل أنه موجود في قلم كلين إذا قلنا هكذا الثانية هم تسقط ولا فلا على كل هسه هذه رواية بعد أدنى رواية محمد ابن الشريح. محمد بن الشريح باب 21 من عقد البيع وشروطه الحديث التاسع يعني نرجع مره اخرى الى المجلد السابع عشر بحسب طبعة آل البيت الحديث التاسع، بإسناده يعني الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن السماعة عن عبد الله بن جبل عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال سأل فأبو عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال إنما أرض الخراج للمسلمين، فهذا مقتضى إطلاقه أن أرض الخراج كل للمسلمين مو أنه خمس للإمام والبقية للمسلمين هذا مقتضى إطلاقه هذا قال إنما أرض الخراج المسلمين فقالوا له فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها يقولون ما يخالف أرض الخراج للمسلمين مو مشكلة أنا أشتريه والخراج انا ادفع الى المسلمين او الى ولي المسلمين ادفع الخراج علي الخراج قال عليه السلام لا باس اذا هالشكل ما بيش الا ان يستحي من عيب ذلك الا اذا كان يستحي الناس يقولوا هذا اشترى ارض المسلمين خلق لا ليس اذا كان يشتري وهدفه هذا مو هدفه انه بالشراء يملك الارض لا الارض يبغى للمسلمين إنما حق الاختصاص ينتقل إلي بهذا الشراء حق الاختصاص ينتقل إلي ويدفع الخراج كما ك... كما أن غيره يدفع الخراج هذا يدفع الخراج إن كان هذا لا بأس به هذه هم خش رواية مع الأسف بها علي بن الحارث الذي هو مجهول لم يرد بشأنه لا توثيق ولا ذنب وكذلك بكار بن أبي بكر يعني نفرين في هذا السند مجهول هم بكار بن أبي بكر لم يرى فيه لا مضحن ولا ذا إذا بعضهم يقولون بكار بن أبي بكر هو أخو بكر بن أبي بكر بعضهم جايين ما رسال الله سواء كان أخوله ما كان أخوله ما يفرق بعد أدنى صحيحه صفوان ابن يحيى عن أبي بردة بن رجا هذا باب واحد وسبعين من جهاد العدو الحديث الأول باب واحد وسبعين، المجلد الخامس عشر بحسب طبعة آل البيت محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن أيوب بن النوح عن صفوان بن يحيى إلى هنا خش سند سند واضح الصحة لا غبر عليه بعدين عن أبي بردة بن رجا هذا قسم منهم أسقطوا الرواية سندان باعتبار أن أبي بردة أبي بن رجا لم يرد لا مدح ولا ذام فمجهول على هذا الأساس أسقطوه لكن نحن وفق مسلكنا يعتبر أن الراوي هنا صفوان بن يحيى وهو أحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يشمون إلا عن سخ ولا نحن نبني على صحته سنة هذه الرواية هذا من ناحية السند من ناحية الروا الدلالة لهم خش قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال وما من يبيع ذلك؟ يا ارض المسلمين ايش تشتري اشتري هذا ملك المسلمين ارض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده ذاك الذي في يده يعني كأنما يقول حق الاختصاص ما لا يبيعها وعلى كل حال هاي الارض كانت في يد احد افرضوا ذاك مو ممالك ملك المسلمين بس على كل حال هذه الاف في يده حق الاختصاص كان اليه ويشتري من ذلك قلت يبيعها الذي هي في يده قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا شي سيب بالخراج عود يمضي هذا ياخذ الخراج عليه عليكم يدفع ثم قال عليه السلام لا بأس اشترى حقه منها يعني هو هم احد المسلمين خوف الى حق فيه في الأرض خراجية، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، بعدين هو كنيت كنيتفع الخراج، كنيتفع الخراج المسلمين أو لاوالي المسلمين، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم من يعني لعل المشتري كان يقصر عفواً، لعل البائع كان يقصر ور ما كان ينضي ما علي من خراجه هذا يكون أغوا من ذاك وأملاء يعني يعني جاب أكثر مال عنده مال ما يهمه فيض خراج المسلمين شكو خلي يشتري ويدفع خراج المسلمين هاي رواية ضار أنها ثامسًا ولاً وثلاثًا وهذا مثل ما قلنا بالاقلاع كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ وقال هي أرض المسلمين، آه أرض المسلمين ظاهر وأنه كل خمسة الأخماس، كل خمسة الأخماس أرض المسلمين ظاهر وهذا، إذن فما علي خممس؟ فس هذه مجموعة الروايات اللي أنا رأيتها هم أقول ما فحصت فحص كامل قد تلقون غيرها إلا أنه بالمقابل لكي نستطيع أن, أن نصل إلى النتيجة النهائية يجب أن نرجع بالمقابل إلى روايات الخمس أنا كان بنائهم أقرأ بس يبدو ان الوقت على وشك الانتهاء انا في فيهرس البحث حتى تطالعوه ويوم الثبت نبحث ان شاء الله فيهرس البحث ما يلي يجب أن نرجع بالروا... بالمقابل إلى روايات الخمس روايات الخمس على أقسام قسم منها واضح أنه ما يشمل الأراضي أو ما يشمل غير المنقولات أو ما يشمل خراج المسلمين ما شيء تفعل بال هو القسم الذي يصبح يقول خمسه هذا هذه الغنية خمسها للإمام وتقسم الأربعة أخماس بين المقاتلين. طب هذا واضح أنه ما يشمل أرض الخراج أن أرض الخراج ما يقسم بين المقاتلين. فهذا واضح. هذا القسم واضح أنه ما العلاقة بالما يدل على ثبوت الخمس. في الأراضي بل رأيت أن بعضهم يجعل هذه الروايات قرينه على أنه اذا الأدلة اللي دلت على الخمس كلها ناظره إلى هذا الذي يقسم بعدين بين المقاتلين أما الأراضي اللي ما تقسم بين المقاتلين ما مشموله وإن كان طبعا يعترض عليهم أنه لا هذا ما يدل على أن هذه هذه الروايات تقول ما يدل على الخمس على الأراضي أما أنه يجعلها قرين على أنه بعض أدلة الخمس هام مخصوص بغير الأراضي هذا منين مفهومه ما بيروا على كل حال هذا قسم القسم الثاني ما يدل على ثبوت الخمس بالعموم مثل كل ما أخذ كل ما قُتِلَ عليه أو كل ما أخذَ بالسيف ما أذكر إعلان بس العباره كنا نقرأها يوم السبت إن شاء الله كل ما قُتِلَ عليه أظن غارم عموم يشمل الأراضي مقتُل عليها والقسم الثالث ما يدل بالاطلاع مو بالعموم مثل الآية المباركة أعلم أنما غنمتم من شيء مطلق بعد ما غنمتم يشمل حد يشمل الأراضي، فيجب أن نحسب حساب كل واحد واحد من هلا أقسام لكي نرى أنها هل تعارض الروايات التي قلنا أن ظاهرها نفي الخمس في الأراضي أو لا البحث الليلة راح نبحث إن شاء الله الأصول ثم نعطل البحث إلى آخر الأسبوع باعتبار. ما موجود في الاسبوع من وفاه امامنا مسلم بن جعفر عليه الصلاه والسلام وكذلك من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فموعدنا في بحث لبحث الفقه يوم السبت ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته